قل لن ينفعكم الفغار إن فرغتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفغار إن فرغتم من الموت أو القتل وإذا